وَمَا مَنَعَنَا أَن نُفَصِّلَ الْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُبْثِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا فَلَا أَرَيْتَ كَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قل اذهب فمن تبعك منهم فانجنا جننا مجزاكم جزاء ام مفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ